Zdraví ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا قال رب إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رَبِّ شقيا وانني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا وَبَشِّرْكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا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 فأوحى إليهم أن سبحوا ذكرًا وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكيا قالت أن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم بغيا řekal k قَالَ řekl Rábovi ho بذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت لسيا منسيا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 أكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي, فقولي إني نذرت للرحمن صوما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 وَجَعَلْنِ مُبَارَكًا أَهِنَّمَا كُنْتُ وَأُوصَانِي وَأُوصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَا وَبَرَّوْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِ جَبَارًا شَقِيعًا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فِيهِ يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا أطاع أمره فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فعبدون hada círátům, ústním, faktole, fále, fále, fále, fále, fále, fále, fále, fále, fále, fále, fále, fále, fále, fále, lakin adh-dhalimuna al-yawma fi al-amra wa hum fi نحن نرث الارض ومن عليها اننا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون واذكر في الكتاب ابراهيم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 ني اخاف ان يمسك عذابهم من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب ان تعن الهتي ابراهيم لئن لم تن إله أرجو منك واهجرني ملية قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بيحفي يا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا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 سَالَفَ صِدْقَ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ لِنَجِيًّا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 أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إِذَا بينا إذا آيَاتُ عليهم آيات الرحمن إذا تتل عليهم آيات الرحمن خرسوا وبكيا وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة, أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا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 وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تقيا.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 تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نتنزل إلا بِأَمْرِ رَبِّكَ له مَا بين أيدينا وَمَا خلفنا وَمَا, بين ذلك وما كان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 هل تعلم له سميا رب السماوات والارض وما فيهما فاعبده واستبر لعبادته Hel تعلم له سبيا ويقول الإنسان Ajذا má mít Lesou fá uhráj chyya Avala yذkúr الإنسان Anna khalqnaáh min فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْذُوذِينَ ثم لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عَتِيَّةً ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عَتِيَّةً ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقضِيَا ثم, ثُمَّ نُنَجِّي الذين اتقوا اللهم, جلال. اللهم جلال. وإن كان على ربك حثنا ما ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَتِ الْقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقِ هِلْخَيْرُ مَقَامَهُ وَأَحْسَنُ لَدِيَّ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثَهُ وَرِئَةٌ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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مما رد فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ je nahoře, الطَّلَعَ nahoře, أَمِ اتَّخَذَ nahoře, nahoře, عَهْدًا كَلَّا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 يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عُنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أدعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أيه ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا, لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فرداء إن الذين آمنوا إن الذين آمَنُوا عمل الصالحات سيجعل لهم الرحمن الداء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اللهم الاكبر اللهم اكبر فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما وَكَمْ وكم أهلكنا قبلهم من قرب هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم